بسم الله الرحمن الرحيم يغافل في لهوه عجباً للمحب كيف ينام جوف الليل وقلبه مستهام إن قلبي وقلب من كان مثلي طائران إلى ملك الأنام فأرض مولاك إن أردت نجاة وتجاف عن اتباع الحرام يغافل في لهوه والموت يخفر نحوه يا الله أما تستحي من مولا أنه لا ينام وأنت تنام تنام أن تتنام أغب أن تعصينا وتستحي. من, من سواه تدعي من من حب الإله وأنت تعصاه إن هذا لعمري في القياس بديع كنت صادقا في حبك لا أطعته إن المحب للمحب مطيع أسألك بالله أجب عن السؤال أسألك بالله أجب أسألك بالله إن كنت صادقا محبا أين صليت الفجر اليوم في جماعة, في جماعة المسلمين أجب أم كنت في ركب المتخلفين خلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة وات تبع الشهوات يلقون من كان النوم والاشتغال بالحديد ألذ عنده وأطيب من مناجات الله كيف تصح محبته فلا شيء ألذ للمحب من الخلوة بمحبوبه يحبه فلما أحبوه خلوه, ويحب ويحب خلوه ويحب ويحب وتضرعوا إليه بدعائه يحبه فلما أحبه فرحوا بظلام أحب الليل لأنه أحلى ساعات المناجات والدعاء والخلوة برب الأرض والسماء وحب الليل للقاء ربي وأكره النهار لملاقات الناس تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أحب الله فأحبهم إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي ويذكروني وأذكرهم فإذا حدوت طريقهم أحببت وإن عدلت عنهم مقت وما علاماتهم يرعون الظلال بالنهار كما يرعون حظاع الشفيق غنم ويحنون إلى غروب الشمس ما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب فإذا جن الليل طام. اذا جن الليل تضرّعوا. إذا جن الليل بكوا إذا جن الليل شكوا <تضحكوا> إذا جن الليل صرخوا إذا جن الليل ندموا سألوا ركعوا سجدوا عباد الليل إذا جن الليل هنيئا لهم لأن لأن لأن تمنوا لقاء الله بعيني ما يتحملون من أجله وبسمعي ما يشكون من حبي فهنيئا لهم أن الله يحبهم ويحبون ويحبون ويحبون أناس, أناس أحب الله فأحبه هل نحن منهم هل نحن ممن إذا ذكر الله فجلت قلوبنا يقول أحد يا ربي ألم تغفر لي <تصفيق> رحمة فيقول لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا الله رحمة, رحمة. يا خالقي أنت المعين أنقذ لي القلب السجين تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم يحبهم يحب يحبه ويحبوا ويحب, ويحب للشيخ خالد الراشد إلى الجنان وحورعين إلى الجنان وحورعين آية عجيبة تبين مدى رحمة الرحمن جل في علاه يقول الله فيها عن عباده المؤمنين أنه يحبهم ويحبونه قال ابن القيم رحمه الله وليس بمستغرب أننا نحب الله تبارك وتعالى ليس بمستغرب أن الفقير يحب الغني وأن الذليل يحب العزيز فالنفس مجبولة على حب من أنعم عليها وتفضل عليها بالنعم لكن العجيب من ملك يحب رعيته ويحب عباده ويتفضل عليهم بسائر النعم اعلن بارك الله فيك أن حب الله لعبد من عبيده أمر هائل عظيم وفضل غامر جزيل لا يقدر على إذراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه بصفاته كما وصف نفسه فمن علامات محبة الله تعالى للعبد أن يحفظه من متاع الدنيا ويحول بينه وبين نعيمها وشهواتها ويقيه أن يتلوث بزهرتها لألا يمرض قلبه بها وبمحبتها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ومن علامات حب الله للعبد حسن التدبير له فيربيه من الطفولة على أحسن نظام ويكتب الإيمان في قلبه وينوِّر له عقله فيجتبيه لمحبته ويستخلصه لعبادته ويشغل لسانه بذكره وجوارحه بخدمته فيتولاه بتيسير أموره من غير ذلٍ للمخلوق ويسدد ظاهره وباطنه ويجعل همه هم واحدا، فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، ولن تؤمن والله. حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما ومن علامات حب الله للعبد أن يجعل في قلبه الرفق واللين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق إذا أحب الله عبدا جعله شفيعا رحيما على جميع عباده رفيقا بهم. شديدا على أعدائه كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال عنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ومن علامات حب الله للعبد القبول في الأرض والمراد به قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه والثناء عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثمّ يوضع له القبول في الأرض، وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإذا كان صيته في السماء حسناً وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئاً وضع في الأرض. وعن أبي ذدّ رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير؟ ويحمده الناس وفي رواية ويحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن ومن علامات حب الله للعبد أيضا أن يبتليه بأنواع البلاء حتى يمحصه من الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة نعم أحبتي إذا أحب الله قوما ابتلاهم وفرغ قلوبهم من الاستغلال بالدنيا غيرة عليهم أن يقعوا في ما يضرهم في الآخرة وجميع ما يبتليهم به من ظنك المعيشة وكدر الدنيا وتصليط أهلها ليشهد صدقهم معه في المجاهدة قال سبحانه ولا نبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن صخط فله الصخط وعلى قدر الإيمان يكون البلاء ومن علامات حب الله أن يتوفاه على عمل صالح فالإنسان عباد الله لا يدري بما يختم له عند الموت. فعليه أن يسأل الله دائما حسن الختام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحبَّ الله عبدًا عسَّله فقيل وما عسَّله يا رسول الله قال يوفِّق له عملًا صالحا بين يدي أجله حتى يرضي عنه جيرانه أو قال من حوله اعلم رعاك الله أن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه ولا يظلم ربك أحدًا أما حب العبد لله فالدعاء يدعيه كثير من خلق الله ولما كثر المدعون طلب الله منهم الدليل والبينة اعلم رعاك الله أن محبة الله دعوة يدعيها كل أحد فما أسهل الدعوة وما أعز المعنى فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين، فالمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح، فمن علامتي حب العبد لله أي يحب الخلوة ويأنس بمناجات الله وتلاوة كتابه، لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خدامة قوم إذا جنّ الظلام عليهم باتوا هناك سجدًا وقياما خمس البطون من التعفف ضمَّرًا لا يعرفون سوى الحلال طعاما أوحى الله إلى بعض عباده إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي ويذكروني وأذكرهم فإذا حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقدتك قال يا ربي وما علاماتهم قال يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراع الشفيق غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب فإذا جن الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي فبين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجله، وبسمع ما يشكون من حبي، فهنيء لهم أن الله فهنيء لهم أن الله يحبهم وهم يحبونه. قال الله عنهم. وَأَصِفَ اللَّيْلَهُمْ وَنَهَارَهُمْ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذَّ عنده وأطيب من مناجاة الله؟ كيف تصح محبته فلا شيء ألذ للمحب من الخلوة بمحبوبه فلما أحبوه خلو به وتضرعوا إليه بدعائهم حدث حديثهم لله درهم ففي حديثهم شرب وإسكار أكرم من رجال لو رأيتهم وللظلام على الأجفان ستار تحسبهم موتا لا حراك بهم وهم مع الله إقبال وإدبار إن فتلاوات وأذكار أو يسكتوا في اعتبارات وأفكار فلما أحبه فرحوا بظلام الليل لأنه أحلى ساعات المناجات والدعاء والخلوة برب الأرض والثماء يقول أحدهم أحب الليل للاقت ربي وأكره النهار لملاقات الناس اشترى أبو عبد الله النباجي جارية سوداء للخدمة فقال لها قد اشتريتك فضحكت فحسبها مجنونة فقال أمجنونة أنتي، فقالت سبحان من يعلم خفيات القلوب ما بمجنونة أنا ثم قالت هل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم فقالت اقرأ عليه فقرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم فشهقت شهقة وقالت يا الله هذه لذة الخبر فكيف لذة النظر فلما جن الليل وطئ فراشا للنوم فقالت له أما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام ثم أنشدت عجباً للمحب كيف ينام جوف الليل وقلبه مستهام إن قلبي وقلب من كان مثلي طائران إلى ملك الأنام فأرض مولك إن أردت نجاة وتجاف عن التباع الحرام قال النباجي فقامت ليلتها تصلي فقمت من نومي أبحث عنها فإذا هي تنجي ربها ساجدة وتقول بحبك إياي لا تعذبني فلما انتهت قلت لها كيف عرفتي أنه يحبك فلما انتهت قلت لها كيف عرفتي أنه كيف عرفتي أنه يحبك قالت أما أقامني بين يديه وأنامك ولولا سابق محبته لي لم أحبه أما قال يحبهم ويحبونه يا ابن آدم أُهجُر فراشك فإن الفراش غدا أمامك يا حبيب القلوب أنت حبيبي أنت أنيسي وأنت مني قريب يا طبيبًا بذكره يتداوَ كل ذي علة فنعم الطبيب طلعت شمس من أحبَّك ليلاً واستنارَت فيما تلاها غروب إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تقيب فإذا ما الظلام أسبل ستراً فإلى ربها تحن القلوب ومن علامات حب العبد لله أن يكون صابرا على المكاره والصبر عباد الله من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته ولهذا عباد الله كانت محبة أكثر الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى فلما امتحنهم بالمكاره ظهروا على حقيقتهم ولم يثبت إلا الصابرون فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم انظر رعاك الله كيف وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه فقال عن حبيبه أيوب إن وجدناه صابرا. ثم أثنى عليه قائلاً واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب وأمر الله أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه وأخبر أن صبره به وبذلك تهون جميع المصائب فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم قال سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر وقال علي رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك قال الأخنف لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة وما شكوت ذلك لأحد قال سبحانه وبشر الصابرين، فهنيئا لهم بشارة ربهم وهنيئا لهم يحبهم ويحبونه ومن علامات حب العبد لله أن يكثر من ذكره فلا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره فذكر الله قوت القلوب وبه يزول الهم والغم والقلق أما سمعت قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومرنا بذكره ذكراً كثيراً قياماً وقعوداً وعلى الجنوب وفي السلم والحرب وأنفع الذكري إذا تواط القلب مع اللسان قال الحسن البصري رحمه الله تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق فإن وجدتم الحلاوة في الذكر والصلاة وقراءة القرآن وإلا فاعلموا أن الباب مغلق قال ذنن ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته أبدا نفوس الطالبين إلى رياضكم تحنوا اكدت القلوب بذكركم بعد المخافه تطمئنوا حنت بذكركم ومن يهوى الحبيب ولا يحن قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكه يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هل حاجاتكم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 يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرته وأصيلا هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما قال أحد الصادقين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 اللهم اجعلنا منهم ومعهم ومن علامات حب العبد لله فعل طاعاته وترك معصيته أن يكون العبد مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيترك معصية الله محبة لله فإن المحب للمحب مطيع وأفضل الترك الترك لله كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين فالطاعة للمحبين عنوان محبته كما قيل تدعي حب الإله وأنت تعصاه إن هذا لعمري في القياس بديع لو كنت صادقا في حبك لأطعته إن المحب للمحب مطيع أسألك بالله إن كنت صادقا محبا فأين صليت الفجر اليوم في جماعة المسلمين أم كنت في ركب المتخلفين اسمع المحب الصادق وهو يقول أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام والآخر يقول خمسين سنة ما فاتتني صلاة الجماعة أما ترون أما ترون أننا بحاجة لمراجعة حساباتنا في محبتنا أما ترون أننا بحاجة أن نعرف حقيقة معنى يحبهم ويحبونه ومن أعظم علامات حب العبد لله أن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون فهذه غيرة المحب حقا والدين كله تحت هذه الغيرة فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة على محارم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه عباد الله إذا خل القلب من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلاع وإن زعم أنه من المحبين كذب والله من ادعى محبة الله ولم يتمعر وجهه وهو يرى محارم الله تنتهك وأوامره يستهان بها وتضيع قل لي بالله كيف يصح لعبد يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه قل لي بالله كيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة بل ترحل منه الدين وإن بقيت فيه آثار وهذه الغيرة هي أصل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الحاملة والدافعة على ذلك فإذا خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر فالمحب الصادق لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب لله صارف لذلك جعل الله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 اشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن من أعظم وأجل صفات المحبين حبهم وشوقهم للقاء من يحبون فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته واعلم أنك لن تلقى الله حتى تموت اعلم أنك لن تلقى الله حتى تموت فينبغي للمحب الصادق أن يكون محبا للموت غير فارٍّ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ولا يكره لقاء الله عباد الله إلا من فسدت أحواله وساءت أعماله فالمحب الصادق عباد الله يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه رويا أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم عليه السلام ليقبض روحه، فقال له إبراهيم عليه السلام: هضأيت خليلا يميت خليله، فأوح الله إليه: يا إبراهيم هضأيت حبيبا يكره لقاء حبيب. قال: فأوح الله إلى إبراهيم: يا إبراهيم الرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه فقال إبراهيم عليه السلام يا ملك الموتق قبضني الآن ولما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين الحياة الدنيا ولقاء الله عز وجل قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى يقول ابن الربيع بن خثيم لما احتضر أبي بكت أختي فقال لها يا بنيه لا تبكي ولكن قولي يا بشرى فاليوم ألقى ربي وكانت امرأة متعبدة تقول والله لقد سئمت الحياة ولو وجدت الموت يباعل اشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه فقيل لها أفعلا ثقة أنت من عملك فقالت لا ولكن لحبي إياه وحسن ظني به اشتقت إلى لقياه أفتراه يعذبني وأنا أحبه, يعذبني وأنا أحبه قلت أنا لا والله فإنه يحبهم ويحبونه وما أحسن حسن الظن والرجاء بالله فمن أحب شيئا أحسن ظنه به ورجاه مرض إعرابي فقيل له إنك تموت قال وأين يذهب بي قالوا إلى الله عز وجل قال فما أجمل الموت وما أجمل لقاء الله إنه حسن الظن بالله ومن أحب شيئا أحسن به قال أحمد بن الحواري سمعت أبا سليمان الداراني ووقفت عليه وهو لا يراني فسمعته يقول مناجيا ربه لئن طالبتني بذنوبي لا طالب نك بعفوك ولئن طالبتني بتوبتي لا طالب بسخائك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك واسمع كلام العارفين بالله الراجين رحمته قال أيوب السختياني إن رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام إني لأرجو لا من تسع وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلك وقال بعض العباد لما علمت أن ربي عز وجل هو الذي سيحاسبني زال عني حزني لأنه الكريم الذي إذا حاسب عبده تفضل يا الله يا الله لو يعلم المدبرون عنه كيف انتظاره لهم ورحمته إياهم وشوقه إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقا إليه هذه إرادته في المدبرين عنه فكيف بالمقبلين عليه وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعوه قال ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفه وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. قلت من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال الذي يظن أن الله <تصفيق> <تصفيق> الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. أليس هو الذي قال؟ ورحمتي وسعت كل شيء يا الله من الذي يخصي نعمك ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت ففي رحمة الله تصغر قال الربيع بن أنس علامة حب الله كثرة ذكره والشوق إلى لقائه فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وأحب لقائه متبداء الهوى وإلا فخاطر وأطرق الحي والعيون نواظر لا تخف وحشة الطريق إذا جئت وكن في خفارة الحب سائر واصبر النفس عن سواهم فإن لم تجب لصبر فصابر وصم اليوم واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر وافطم النفس عن سواه فكل العيش بعد الفطام نحو كصائر يا أخى اللبّي إنما السير عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر يا لها من ثلاثة من ينلها يرقى يوم المزيد فوق المنابر كان يحيى بن معاذ الرازي يردد دائما ويقول إلهي إن كان صغر في جنب عطائك عملي فقد كبر في حسن رجائك أملي اللهم إن كنت غير مستاهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك إلهي لو ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك ولو لمعرفت من فضلك ما رجوت ثوابك إلهي إن كنت لا تغفوا إلا لاهل طاعاتك فإلى من يفسع المذنبون وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك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 وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين قال الجنيد من كان الله همه طال حزنه فقال الشبلي لا يا أبا القاسم بل من كان الله همه زال حزنه بل من كان الله همه زال حزنه وكان لعنبسة الخواص غلام كثير الصلاة كثير البكاء فسأله يوماً عن سبب كثرة بكائه فقال قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين قال ثم جعل يحشرج حشرجة الموت ويقول أتراك تعذب من يحبك أتراك تعذب من يحبك وأنت الحي الكريم قال فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول يا من ذكره أعز علي من كل شيء لا تجعلني بين أعدائك غدا أدل من كل شيء قال ابن القيم من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه وقال الإمام الحروي وأعظم الرجاء رجاء أرباب القلوب وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته وإليه شخصة أبصار المشتاقين وهل للمحب راحه إلا عند لقاء حبيبه وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا اسمع من خبر يوم يلقونه ويلقاهم ويرونه ويراهم من ذواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزياره مبادرين فإذا بالنجاء قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا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 وحاشاهم أن يكون فيهم دني وجلس أدناهم على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثق الموازيننا ويدخلنا الجنة ويزحدحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع نور أشرقت له الجنة فبينما هم كذلك إذ سطع نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسمائه قد استفعل عليهم من فوقهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسمائه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي؟ أين عبادي؟ أين عبادي, أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد سلوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارضع عنا فيقول لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي فيقول لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي سدوني هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن ربنا ارنا وجهك ربنا ارنا وجهك ارنا وجهك ننظر اليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله تعالى قضاء لا يحترقوا لا فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضره وناظره ربه مناظرة حتى أنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي ألم تغفر لي فيقول يا ربي ألم تغفر لي فيقول لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا لذة الأنظار بتلك المناظرة ويا قرة عيون المحبين في الدار الآخرة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 أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله أحب له كل يوم وساعة فيتقرب مني وأتقرب من فيتقرب مني وأتقرب من أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءه فوعزتي وجلالي لا أبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون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 فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه فنظر إلي كيف شاء وأقول له أبشر فعزتي وجلالي لا أشفي أن صدرك من النظر إلي فوعزتي وجلالي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 سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيمته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الضمأ اللهم احبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشد اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وقول الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغناء نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراعة مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان, الإيمان. وجعلنا هدات مهتدين يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا. واصلِح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلهم من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وفك أسران وأسراهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وشكره على نعمه يزدكم ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تم هذا العمل باستوديو القادسية مهندس الصوت أبو مصعب يغافل, يغافل في لهوه والموت نحوه, نحوه إلى, متى إلى متى تحيا على, على إثم وترضى فعله تحب أن تعصي إله وتستحي ممن سوى تهيم في ليل الهوى يبوس من أرضى وتستحي ممن سواء نيم في ليل الهواء يغوث من أرضا كم ليلة قضيتها في زلتي أمضيتها تقول يا نفس يا غافلاً يا غافلاً غافل له ويه والموت يخطو نحوه إلى متى تحيا على ابن وترضى فعله علهو يا غافلاً غافل له ويه والموت يخطو نحو هو هو الامة الامة الامة تحيا الامة على إخل وترضى فعله تخاف من غم وهم وأنت في موج الظلم كمن يقولون تفي موجه فلكم من للغري لا للقمم فداك من رق الذنوب يوم العيوب ولتنضي في ركب صاحبكم انشادا ابو مصعب وعلي العجرفي وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسديلات الهدرة الإسلامية بالخبر مدينة الثقبة أول شارع مكة هاتف رقم ثمانية تسعة خمسة أربعة ستة تسعة سبعة فاكس رقم ثمانية تسعة خمسة اثنان أربعة تسعة ستة صندوق بريد اثنان صفر خمسة تسعة سبعة الرمز البريدي ثلاثة واحد تسعة خمسة اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته